ولا تكتمونه فنبذوه ولا ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا ولا تكتمونه فنبذوه ولا ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون